عن توثيق ن س ب ة ص ح ة الكتاب إ ل ى ا ل إ م ا م أ ح م د كذلك تكلمنا عن ت ر ج م ة م و ج ز ة ل إ م ا م ا ل س ن ة ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله و إ ن شاء الله سوف يكون المعتمد في ق ر ا ء ة هذا النتن على ن س خ ة قد قمت بتوفيق ربه سبحانه وتعالى بتصحيح وضبط نصها على نسختين خطيتين ا ل ن س خ ة ا ل أ و ل ى وهي ا ل م ش ه و ر ة و ا ل م ع ر و ف ة للمتن ا ل م ح ف و ظ ة في ا ل م ك ت ب ة الظاهريه بدمشق ومنه ص و ر ة في بعض المكتبات التي تعني والمخطوطات منها ا ل ج م ا ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة في ا ل م د ي ن ة وبعض المكتبات ا ل أ خ ر ى وقد قمت بتوثيق المتن على هذه ا ل ن س خ ة ا ل أ ص ل ي ة طبعا على ن س خ ة م ص و ر ة منها ل أ ن ا ل أ ص ل محفوظ هناك في ا ل م ك ت ب ة الظاهريه وكذلك اعتمدت على ن س خ ة ث ا ن ي ة على حد بحثي يعني ما وما ق ف عليها او ما يعني ذكرها احد وهي ع ب ا ر ة عن جزء من المتن الاسناد الللكائي في اصول الاعتقاد وهي م ح ف و ظ ة ضمن مجموع مصور في الجامعه م ع ا ا ل ل س ي في المدينة ة النبوية كنت حصلت كنت ل ى صورة أو مصورة او م ن ا فاجتمع ل د ي هذه ا ل ن س خ نسخة ة ل ا ه ر ي ة ثم هذه ا ل ن س خ ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل م ح ف و ظ ة ل ل ج م ا ل ا ل إ س ل ا م ي ة والتي أ ص ب ع ه ا محفوظ ب ا ل أ ك ا د ي م ي ة أ و المعهد البريطاني في بريطانيا وكذلك اعتمدت على ا ل م ط ب و ع ة التي تعتبر من أ ش ه ر المطبوعات التي اعتنت بنشر كتاب أ ص و ل ا ل س ن ة وكانت بتحقيق وليد بتحقيق اسمه وليد وليد ب نشرتها محمد قد ابن نساف نبيه النصر كانت ن والتي م ج ل ة المجاهد ثم ع ا د طبعها م ر ة اخرى وطبعتها م ك ت ب ة ابن ت ي م ي ة في ا ل ق ا ه ر ة وكان قد اعتمد في اخراجها على ايضا نسخة هذه وعلى النسخه ظ ا ا ه هذه ر ي وعلى ل ة التي ت ك ب ا ا ل ش ي خ ا ل ل ب ا ن ي رحمه الله بخط يده وكذلك اعتمدت على روايه ة الحافظ ب كتابه كتابه أغلبه أغلبه بإسناده ة رواية الله اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد لهذا المتن فقد روى فقد روى اللالكائي في كتابه هذا المتن يعني أغلبه روى أغلبه بإسناده إلى الإمام أحمد. وكذلك اعتمدت أصول إلى وكذلك على في في يعني يعني فقد شرح روى روى أحمد القاضي أ ب و الحسين ا بن أ ب ي يعلى في طبقات ا ل ح ن ا ب ل ة حيث أ ي ض ا ذكر متن أ ص و ل ا ل س ن ة ب إ س ن ا د ه الى ا ل إ م ا م ا فاعتمدت على أحيان هاتين النسختين الخطيتين وعلى هذه النسخ ا ل م ط ب و ع ة في تصحيح المتن ن الآن ونسأل وهو أسبوع أو و الله أيضا ي المطبعة دخل إلى بعد ب لعل ع يخرج وان شاء الله يعني نقرأ يكون ع ن نقرأ ي ي هو المعتمد عندنا في قراءه ة المتن ا ل ل بإذن هذه المتن ن س خ ة ص ح ح أحمد وقال أول إمام في ك ا ا ب ه أو أول في ل م ت قال نذكرنا الإسناد المجلس الماضي نحن في ف ل ا ح افضل من ا ج ة الاختيارات خ ت ي ا ر ا و ا ي ا ر ي ا ر ا ت و ا خ ر ا ت و ا ا ر ا ت و ا خ ت ا ل ع ت و ا ر ا و ا خ ت م ا ر ا ت واختيارات ا خ ت ي ا ر ا ت واختيارات و ا ي ا ر ا ت واختيارات و ا خ ت ي ا ر ا واختيارات و ا خ ي ا ر ا ت و ا خ ت ي ا ا ت و ا ت ي ا ر ا ت و ا خ ت ي ا ر ا ل ت ي ا ر ا ت ا خ ا ر ا ت و ا ي ا ر ا ت و ا خ ا ر ا ت و ل ي ا ر ا ت و ا خ ت ي ا ر ا ه و ا خ ت ي ا ا ت واختيارات و ا خ ت ي ا ا ت و ا ا ر ا ت و ا خ ت ي ا ر و ا ي ا ر ا ت و ا خ ا ر ا ت و ا خ ي ا ر ا ت و ا خ ت ي ا ا ت و ا خ ت ي م ا ت أحمد أن و ف ق ه إ ل ى ذكر هذا ا ل أ ص ل في أ و ل الاصول لانه هو السمه ا ل ف ا ر ق ة التي تفرق ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة عن ب ق ي ة الفرق المبتدعه ا ل م ح د ث ة وهي التمسك بما كان عليه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ذكر الأصل قد ذكر عن ا ل إ م ا م أ ح م د في مواضع اخرى فكما قلنا في المجلس السابق <تصفيق> أ ن هناك من شكك في ن س ب ة هذا الكتاب إ ل ى ا ل إ م ا م أ ح م د وذكرنا ا ل أ د ل ة ا ل ك ا ف ي ة ي على ن ي ع ص ح ة النسبه وعدم ع ص ح ة ما قيل في هذا إ ن شاء الله تعالى في كل أ ص ل من ا ل أ ص و ل ما يدل على صحته من كلام آ خ ر ل ل إ م ا م أ ح م د ثابت عنه بالاسناد الصحيح في سؤالات تلاميذه له وفيه غيرها من الكتب التي اعتنت بذكر أ ق و ا ل الامام إ م أحمد ف ه ذ الأصل ا ل ت س ك ب م احمد كان أصحاب الله الله معناه الإمام عن عليه عليه رسول صلى وسلم أ ثبت قد كما نقل هذا أ ب و داود رحمه الله في مسائله ل ل إ م ا م أحمد ف ق احمد ل سألت أبو أ داود عن الاتباع فقال الاتباع أ ن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أ ص ح ا ب ه ثم بعد هو في التابعين في التابعين مخير ا ل ا ت ب ا ع أ ن يتبع الرجل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آ ل ه و وعن أ ص ح ا ب ه ثم بعد هو في التابعين مخير, مخير في أقوال التابعين. يتبع عليه عليه اتفق به أصحاب ودعه موافق من、الحق. أما ما وسلم أو اتفق عليه رسول الحق جاء الله الله صلى الله عليه وسلم فيجب التمسك التمسك به ويجب اتباعه وسئل ق ا ايضا ل <تصفيق> نعم و ايضا الامام احمد كما ذكر او نقل هذا ابو داود في مسائله سئل هل الاوزعي اتبع من مالك الاوزاعي من مالك؟ فقال احمد لا تقلد دينك أ ح د ا من هؤلاء ولكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أ ص ح ا ب ه فخذ به وما جاء بعده عن التابعين فهو مخير وبلا شك ا ل إ م ا م ا ل أ و ز ا ع ي و ا ل إ م ا م مالك من ا م ة السنه ة ولكن, ولكن أحمد أ د ر ا أ ن يعلم السائل أ ن الاتباع الحقيقي هو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و و ل أ ص ح ا ب ه ثم من جاء بعدهم ف ي أ خ ذ من قوله ا ل إ م ا م أ ح م د كما ذكر هذا أ ب و داود أ ي ض ا ً عن قول القائل عن فعل أ ب ي بكر وعمر ف ل ع وعثمان وعلي أ ن ه سنه ة ل يقال عن فعل أو قول هؤلاء أنه سنة؟ فاجاب ع ل قول ل أو ه ؤ ء أنه أ سنة؟ ف نعم لحديث النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم حديث العرباض بن ساريه ة الذي قال ي ف الرسول صلى الله صلى عليه وآله وسلم إنهم من إنهم أو من من انه من يعش منكم ف ص ي ر ى اختلافا ا كثيرا فعليكم من سنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين عرضوا عليها ولو بالنواجد فسماها س ن ة كما قال ا ل إ م ا م فسمى س ن ة الخلفاء الراشدين س ن ة ثم قيل لهم ف أ ي ق ا ل عن فعل أ و قول عمر بن عبد العزيز أ ن ه س ن ة فقال لا فقيل له أ ل ي س أليس هو ب إ م ا م قال بلى فقيل له ايقال عن قول أ ب ي ومعاذ وابن مسعود س ن ة فقال يعني ما أ ما ن من ع ه ذ ويعجبني نعم امنع أ من هذا أ ويعجبني ما, أمنع من هذا أو ما أدفع أن أقول بهذا ويعجبني. فهذا يدل على ص ح ة هذا ا ل أ ص ل الذي ب د أ به ا ل إ م ا م أ ح م د ه ذ التمسك ا م بما كان عليه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما ذكرنا الآن أنه ثبت ب ا ل إ س ن ا د الصحيح عن أ ح م د أ ن ه كان يدعو إ ل ى هذا إ ذ ا سئل وقد جاءت النصوص من الكتاب و ا ل س ن ة في بيان هذا الاصل أ ص ل ك م قال والسابقون الله التوبة الأولون المهاجرين ا وجل ل عز سورة و في من ن أ ا ا ر و على أ ن من اتبع السابقين ا ل أ و ل ي ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر ب إ ح س ا ن أ ن ه قد سلك السبيل الذي به يرضى الله عنه وكذلك قال الله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وسائر مصيره فسبيل المؤمنين فهذه ا ل آ ي ة هو سبيل ا ل ص ح ا ب ة فهذا يدل على ما قاله ا ل إ م ا م أ ح م د التمسك ا س و ل ا ل س ن ة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعني قد جاء في فضائل الصحابة الكثير وصنفت يعني في الكثير في المصنفات وكان قد جاء فضائل الصحابة فضائلهم من أ ج م ع هذه المصنفات ما صنفه ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله بعنوان فضائل ا ل ص ح ا ب ة وكتاب جمع فيه ا ل إ م ا م أ ح م د ما تيسر له من أ ح ا د ي ث واثار في فضائل ا ل ص ح ا ب ة ب د ا ي ة من أ ب ي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إ ل ى آ خ ر الصحابه الذين لهم الفضل والصحابي كما عرفه العلماء هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو م ر ة و ا ح د ة ثم مات على ذلك يعني مات على مات الإمام وعلى ا ل أ ص ح لو تخللت هذا ر د ة يعني لو افترضنا جدلا أ ن هذا الصحابي قد أ س ل م ثم ارتد ثم أ س ل م م ر ة أ خ ر ى لا ينتفي عنه اسم ا ل ص ح ب ة كما رجح هذا الحافظ ابن حجر وغيره من اهل العلم فهذا هو تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو م ر ة و ا ح د ة ثبتت له ا ل ص ح ب ة ولكن يشترط أ ن يموت على الايمان إ ي م ن وعلى وقد الإسلام ل ا ا ذوب ب خ ر ر ح ه ل ل ه كتابه في في م ا الصحابة ق ب قال باب فضائل أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فضل من النبي صلى الله من صاحب ثم ذكر ث ل ا ث ة أ ح ا د ي ث فهذا الباب تبين لك مدى فضل ا ل ص ح ا ب ة فذكر في الحديث ا ل أ و ل وهو حديث ج ابي ر ح د ث أبي سعيد الخدري عن جابر رضي رسول عليه يوشكوا الله عنهم أنه قال قال الله الله صلى الله عليه وسلم عنهم أنه ي ن يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح لهم ثم يوشك أ ن يغزو فئام من الناس فيقال فيكم أصحاب لهم هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل القرن الثالث فيقولون نعم لهم من الأولى الثالث الهجر فيقولون يدل على فضل القرون الثلاثة الأولى من الهجرة قرن الصحابة قرن قرن هذا فيفتح ثم التابعين ثم تابعي التابعين و م السلف الصالح وذكر بعد ذلك البخاري حديث عمران بن حسين الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم خيركم قرني ق ا ل خ ي ر ك م ق ر ن ثم ا ل ذ ي ن يلونه ثم ا ل ذ ي ن يلونه م <تصفيق> و ف ي ا ل ح د ي ث ا ل ثالث ح د ي ه من مسود ع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خ ي ر ا ل ن ا س ق ر ن ثم ا ل ذ ي ن يلونه م ثم ا ل ذ ي ن يلونه م و ح د ي ث امرانه مخصين و ح د ي ه من مسود ع كلاهما اخرجهما م س ل م أ ي ض ايضا ف و مما يبين لك أ ي ض ا كيف كان التابعون يعظمون أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم كما ذكر ا ل إ م ا م أ ح م د هنا وكيف كانوا ي ت م ش ك و ن بما عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ خ ر ج ه البخاري ا رحمه الله من حديث طارق ا بن عبد الرحمن أ ن ه مر على ناس يصلون فسال ما هذا المسجد فقيل له هذه ش ج ر ة ب ي ع ة الرضوان التي بايع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ا ل ص ح ا ب ة فنقل ي ع ي ا هذا ن ق لسعيد هذا ل ا بن المسيب امام التابعين فقال له سعيد حدثني ابي المسيب ا بن ح ز ن المسيب ابن حزن انه ب ب ا حزن ن أ كان فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت ا ل ش ج ر ة ف ثم قال ثم خرجنا في العام التالي فبحثنا أ و فالتمسنا ا ل ش ج ر ة فلم ن ق ت ر عليها يعني افتقدوها. فهذا يدل على أن على أن أن افتقدوها فهذا الشحابة الشحابة قد أ خ ف ي عليهم مكان مكان شجر ب ا ع الرضوان بعد أ ن ب ي ا ع فيها النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي يليه خرجوا فبحثوا عنها وافتقدوها لم يعرفوا مكانها فقال سعيد بن م س ي ب وهذا موضع و الشاهد قال لطارق بن عبد الرحمن هؤلاء أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها فعلمتموها أ ن ت م ف أ ن ت م أ ع ل م ي ع ن ي إن كان أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلموا مكان هذه ا ل ش ج ر ة فهؤلاء الذين كانوا يصلون عند هذه ا ل ش ج ر ة قد علموا مكانها مما لم ي ع ل م و ا ا ل ص ح ا ب ة فانتم أ أعلم فأنتم أعلم ن من ت م ل ص ح ا إذا ا ب ة ك الصحابة ا ف ق د و ا ا ل ك اعلم ن أنتم فأل قد ي ن ي كشف ك الغيب وعلمتم مكانها فهذا يدل على تعظيم سعيد م ن مسيب ل ل ص ح ا ب ة انه يقول ما لم يعلمه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يفعلوه فمن لا يعرفه السلف يعلمه من بعدهم طبعاً لأحكام من المأثورة نسبة عن تبين ذا لا ولا طبعا الشرع وأيضا من الأقوال عن السلف الصالح التي بأول لك يعني كيف كانوا يعظمون التمسك بما كان عليه ا ل ص ح ا ب ة ما قاله مصروق رحمه الله فيما اخرج هذا ابو خ ي ث م ة زهير بن حرب في كتابه العلم باسناد صحيح عن مصروق انه قال جالست أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كالاخاذ إ خ فكانوا ك ل إ ا ل إ خ ا ذ هو مجتمع الماء المجتمع الذي تريده ا ل إ ب ل لشرب الماء فكان كالاخاذ إ خ يسقي الراكب ا ل ك و إ يسقي الراكبين و ك ا ل إ خ ا ذ يسقي ا ل ع ش ر ة و ك ا ل إ خ ا ذ لو نزل به أ ه ل ا ل أ ر ض جميعا ل أ ص د ر ه م لكفاهم وكان عبد الله اي بن مسعود من هذا ا ل إ خ ا ذ هذا قول شقيق صاحب ابن مسعود رضي الله عنه ذ ا يدل على مدى تعظيم التابعين ل أ ص ح ا ب النبي صلى ايضا ل ل ل ه ع ه وسلم و أ ي ثبت عن الحسن رحمه الله و قال عليكم بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكانوا هم أ ض ر هذه ا ل أ م ة قلوبا فكانوا أ ض ر ا ل أ م ة قلوبا و أ ح س ن ه م عملا وكانوا على الهدى المستقيم, على الهدى المستقيم. و... وايضا أ خ ر ج ابن المبارك و أ ب و داود ابن المبارك في كتابه الزهد وابو داود أ ي ض ا في الزهد وهناد في كتابه الزهد أ ي ض ا ب إ س ن ا د صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انتم كان يقول هذا للتابعين انتم اكثر جهادا واطول صلاه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا اكثر منكم اجرا فقيل له ولم هذا يا ابا عبد الرحمن فقال كانوا أي أزهد في الدنيا وأرغب الدنيا في في الآخرة كانوا أ ز ه د في الدنيا و أ ر غ ب في ا ل آ خ ر ة فلذلك كانوا أ ف ض ل و إ ن كان عملكم أ ك ث ر منهم و... وثبت أ ي ض ا عن الشعبي رحمه الله فيما في مصنفي جهاز الرزاق أخرى عبد بإسنادا صحيح أ ن ه قال ما جاء ع ن أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء من السنة فتمسك به, أو به وما جاء من ا ل ر أ ي فدل ب ل عليه ماذا عليه على مدى تعظيم التابعين للسنة ولأقوال ماذا الصحابة و و س ل ت أ ي ض ا عن ابراهيم النخعي من انه ل ت ا ب ع ي أ قال ما من فضل ليس فيكم ومنع عن ا ل ص ح ا ب ة لخير فيكم يعني الذي منع عن الصحابة لم يمنع عن من ولكن الفضل الصحابة الصحابة جاء بلا لم لفضل في من جاء بعدهم ولكن بلا شك ا ل ص ح ا ب ة كانوا أ ص ح ا ب الفضل وحاذوا الفضل كله م بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ خ ر ج أ ي ض ا بعض أ ص ح ا ب المصنفات ف ا ل ع ق ي د ة عن ابن سيرين باسناد صحيح انه قال ما ا خ ط أ ت الطريق ما اتبعت الاثر اثر الصحابه اذا سرت على اثر الصحابه فلم تخطئ الطريق ان شاء الله إ ا ذ ا سرت على اثر الخلوف الذين خالفوا سبيل الصحابه من اهل البدع ومن الحزبيين ومن الفرق و ا ل أ ح ز ا ب فقد أ خ ط أ ت الطريق إ ذ ا أ ر د ت أ ن تصيب الطريق المستقيم فعليك باتباع ا ل أ ث ر وهذا هو أ ي ض ا ما ثبته معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كما في الحديث الذي أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده و أ ب و نعيم في الحليه إ س ن ا د الحسن أ ن ه قيل ل ر س و ل الله اي الناس خير قال أ ن انا و م معي أ ن ومن معي فقيل له ثم من فقال من جاء أ و من من صار على ا ل أ ث ر فقيل له ثم من ف ك أ ن ه رفضه أ ي من خالف طريق ا ل أ ث ر فهو مرفوض من النبي صلى الله عليه وسلم فخير الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه أ ي الصحابه ثم خير الناس بعدهم من صار على أثر ه ؤ ل اثر ء على أ الصحابه ومن خالف ا ل أ ث ر فعل من و ليس على خير ومن لم يتبع في دعوته ا ل د ع واعتمد ة إلى ل والآثار أ ح ا ا د ي ث و على ر أ ي ه وهواه فقط و أ خ ذ يفتي ب ر أ ي ه وهواه دون أ ن يرجع إ ل ى آ ث ا ر ا ل ص ح ا ب ة فاعلم أ ن ه على طريق الظلام ولا تغتر به ولا تغتر كما يقال بخشوعه ولا بتنكيس ر أ س ه كما كان يقول الإمام أحمد عن يقول <تصفيق> الحارث المحاسبي الذي خالف الاثر <تصفيق> <تصفيق> ا ث ا ر في هذا الباب كثيره ويصعب حصرها في موضع واحد ولكنها لذكرنا بعض ا ل أ م ث ل ة نعم نعم ه ن ا ك حديث آخر أ ح ب أ ن أ ذ ك ر ه أ ي ض ا اخرجه الامام مسلم عن الحسن أ ن ع ا ئ ذ ا بن عمرو وكان من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد وكان ا ل أ م ي ر في هذا الوقت من أ م ر ا ء بني أ م ي ة ه أ ر ا د أ ن ينصحه كما تعلمون ا ل ن ص ي ح ة تكون لولي ا ل أ م ر كما سوف ي أ ت ي تكون بينك وبينه تكون في السر فاتبع هذا الصحابي الجليل هذه السنه ة وأن ذ ب عبيد إلى إن الله زياد يعني ونصحه وعظه في الله فقال له إن شر الرعاء الحطمة يعني وعظه زياد في فإياك ونصحه منهم بن أن تكون شر شر, شر الرعاء ا ل خ ط م ة اي ان الراعي يكون عنيفا في خلال رعيه للغنم او لرعيته فقد يتسبب في تحطيمه فقال له عائذ بن عمرو هذا موضوع الشاهد وهل كان في أ ص ح ا ب محمد ن خ ا ل ة ا ل ن خ ا ل ة هي مثل ا ل ن خ ا ل ة ا ل ض ق ي ق هذا يعني الشيء الذي يلقى ويرمى ليس له ف ا ئ د ة و أ ه م ي ة ف أ ر ا د عبيد الله يعني ان يسفه ا من أ م ر عائض بن عمرو ل أ ن ه ليس في م ر ت ب ة ا ل ص ح ا ب ة الكبار ومن على شكلته فقال له من نخاله أ ص ح ا ب محمد يعني أنت تأتي في الصف الأخير. فابين ي ل الأخير ص ف ف أ له عائز بن عمرو م ك ا ن ة وفضل ا ل ص ح ا ب ة فقال له هل كان في أ ص ح ا ب محمد ن خ ا ل ة إ ن م ا النخال ة فيمن بعدهم فليس في محمد صلى الله عليه وسلم النخالة أصحاب أصحاب محمد بل أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب فضل ونعتقد ع د ا ل ة ا ل ص ح ا ب ة كلهم ف ا ل ص ح ا ب ة كلهم عدول ليس فيهم مجروح كل ا ل ص ح ا ب ة عدول أ ص ح ا بخلاف عدالة ب من أ ت ى بعدهم فمن أ ت ى بعدهم ففيهم العدل وفيهم المجروح وفيهم صاحب البدع نعم نعم وقد ب و ب أ ي ض ا البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه باب ما يحذر من ز ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا والتنافس فيها و أ خ ر ج ب إ س ن ا د عن قيس أ ن ه قال سمعت خبابا خباب بن ا ل أ ر ت وكان قد اقف قد اكتوى س ب ع ا في بطنه فقال لولا ي ع ن ي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ن د ع و بالموت لدعوت بالموت ثم قال هؤلاء أ ص ح ا ب محمد قد مضوا وقد مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء ولم تنقصهم الدنيا بشيء حتى وان اصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا الا التراب فهذا خباب بن ا ل أ ر ت يذكر فضائل ا ل أ و ل ي ن من الصحابه وانهم مضوا ولم تنقصهم الدنيا أ ي لم ي أ خ ذ و ا شيئا من ظ ا ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا القليل وأخذ باب من أفاضل ورغم أ خ باب هذا يعني خشي على نفسه من أ ن ه ل م ا فتحت عليهم الفتوحات و أ ص ا ب و ا شيئا من ظ ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا خلال هذه الفتوحات خشي ان يكون قد أ ث ر هذا في, يعني في فضلهم عن يعني الذين من بقية الصحابة الذين ولم يصيبوا شيئا من الحياة الدنيا الأوائل قدمضوا ولم هذا طبعا الدنيا أو ترك ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا التي أ ح ل ه ا الله لعباده من الطيبات ولكن لا يتعلق القلب بها فكما قال ابن مسعود في ا ل أ ث ر الذي ذكرناه أ ن ا ل ص ح ا ب ة كانوا أ ز ه د الناس في الدنيا وكانوا أ ر غ ب الناس في ا ل آ خ ر ه ذ اولا يعني أ أ و ب د ا ي ة عمل القلب ف يعني من سعادة المرض أن تكون الدنيا في يديه ولا تكون في سعادة من أن تكون تكون المرض ولا قلبه ف إ ذ ا حاز المرء المال فنعم, فنعم المال الصالح في يد العبد الصالح ولكن لا يكون هذا المال في قلبه واضح ا ل ف ر ق ومن ا ل ل التي م س ا أيضا ئ ت ت ت ع ل ق بهذا م س أ ل ة الاحتجاج بقول الصحابي هل هو ح ج ة أ م ليس ب ح ج ة ف أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ة في الاعتقاد هي بلا خلاف حجه ا شاء الله في هذا إن عن المد إلا في طريق ولذلك الإمام بعد الصحابة بدأ على هذا مبنيا على هذا الأصل. كل ما سوف يذكره ا ل إ م ا م أ ح م د بعد هذا ا ل أ ص ل مبنيا ً على هذا ا ل أ ص ل التمسك بما كان عليه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم م أما بالنسبة للمساء التي تتعلق بالفقه والأحكام للعلماء كما نقل هذا شيخ الإسلام تيمية بالنسبة التي بالفقه فالراجح باختصار هذا ابن ا بن تتعلق نقل نقل وكذلك نقله ل شيخ ي ق في كتاب إ ع ل ا م الموقعين أ ن الصحابي إ ذ ا قال قولا أ و فعل فعلا و إ ن لم يشتهر بين ا ل ص ح ا ب ة ولم يوجد من يخالفه من ا ل ص ح ا ب ة ف إ ن قول جمهور العلماء أ ن هذا القول حجه يجب ب العمل ا مدام يخالفه صحابي هذا عن الإمام مالك وأصحابه نقل هذا ابن القيم عن الإمام مالك لم ونقل نقل أخر عن عن وعن أ ب ي ح ن ي ف ة و أ ب ي يوسف وعن <تصفيق> كذلك إ س ح ا ق بن ر ه و ي ة و أ ب ي عبيد القاسم المسلام وذكر أ ن هذا هو المشهور عن ا ل إ م ا م أ ح م د وعن أصحاب، جمهور أ ص ح ا ب ه أ ن كل هؤلاء كانوا يحتجون بقول الصحابي ما دام لم يخالفه صحابي اخر ف إ ذ ا اختلف الصحابه ة فنرجح بين أ ق و ا ل م ا النصف على حسب النص. أ م ا اذا ثبت القول عن الصحابي ولم نعلم له مخالفا من ا ل ص ح ا ب ة فكما ذكرنا ف إ ن قول قول الجمهور أ ن هذا القول حجه ة لذلك لما سئل الإمام, الإمام مالك إذا كان ن قولان ا الصحابة ك عن يعني هل يجتهد, العبد أو يجتهد العالم ب د يجتهد أو ع ا ل في قول ثالث فقال لا لا يخرج عن أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ثم قيل لا أ ل ي س كل مجتهد مصيب فقال لا هذه اشتهرت مجتهد هذا منذ المقولة التي اشتهرت منذ البعض كل كلام الحق واحد لا كل مصيب يتعدد أن فإن خطأ ولكن كل مجتهد إ ن كان من أ ه ل الاجتهاد م أ ج و ر إن كان من أهل الاجتهاد إن كان من أهل الاجتهاد فيشترط في المجتهد الذي يؤجر أ ن يكون من أ ه ل الاجتهاد أ م ا الجاهل الذي اجتهد بجهل أ و المتعالم من أ م ث ا ل القصاص والحزبيين في هذا الزمان فهؤلاء إ ذ ا اجتهدوا بهذا الجهل والتعالم فليسوا م أ ج و ر ي ن إ ل ا أ ن يشاء الله <تصفيق> وقال أ ي ض ا إ ل ا م ا م احمد والاقتداء بهم وهذا يدخل في ا ل أ ص ل ا ل أ و ل التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم ثم قال في ا ل أ ص ل الذي بعد ذلك وترك البدع وكل ب د ع ة فهي ض ل ا ل ة تعبتم يعني ن أ احذرت أ ن اعود شيئا مما فتنا في الدرس الماضي بسببه يعني من أ ح ب أ ن يسنف ظهره فليسنف ومن احب أ ن ينصرف فلينصرف هناك من ينصرف من قلت لكم ن أ خ ذ هدنه بين درس ع ن د ا ل أ ح ك ا م وانتم ه ذ الدرس أ ر ف ض ت مع اني مريض والله أ ن ا مريض يعني <تصفيق> الحمد لله الذي أ م د ن ا بالقوه <تصفيق> في ا ل أ ص ل هذا ا ل أ ص ل الثاني التمسك الأصل أ الأول ص ل ل ا بما كان عليه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نريد إ ن شاء الله مع الوقت أ ن نحفظ هذه الاصول كلما رددناها كلما حفظناها ا حتى تصير نبراسا لنا نسير عليه في حياتنا ن ا ا ا في ع ت ق د فالغرض من د ر ا س ة هذا الكتاب هو أ ن نصحح اعتقادنا و أ ن يكون منهجا لنا ليس ا ل ع ب ر ة بسرد الكلام فقط وليس ا ل ع ب ر ة بالشرح النظري ولكن نحن نذكر هذا حتى يكون هذا ه ذ الشرح ا إن شاء الله تعالى معتقدا نسير عليه فالنسبة البدع لطرق ا ل ب د ع ة في ا ل ل غ ة هي الشيء المخترع على غير مثال سابق الشيء على غير مثال سابق. ولغة هذا ل غ ة وشرعا او اصطلاحا كان اجمع التعريف ا ل ب د ع ة هو ما عرفها, عرفها به الامام الشاطبي امام الشاطبي في كتابه الاعتصام في كتابه الاعتصام بالكتاب و ا ل س ن ة فعرف البدعه لانها سلوك ط ر ي ق ة في التعبد تضاهي الطريقه ة الشرعية القفض يكون ب ا ا ل م ب التعبد لله سبحانه ا وتعالى تضاهي ا ل لله سلوك ل غ ة طريقة في ش ر ع ي ة يعني تشبه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة يكون القصد بها ا ل م ب ا ل غ ة في التعبد لله سبحانه وتعالى وهذا التعريف ه ذ الاول ا ت ع ر ي ف ل أ يعني هو يختص ببدع العبادات فقط ببداع بالعبادات التي فعلقوا أما لا يعني ما يتعلق بال... بالعبادات مع العادات والتعريف ا ل أ ج م ع وما قاله الشاطبي أ ي ض ا قال ان البدع هي طريقه ة في الدين مخترعة. يقصد مخترعة ال... بالسلوك ا الطريقة الشرعية <تصفيق> هي طريقة هي في الدين مخترعه يقصد ي بالسلوك ل ع ا الطريق ا ل ش ر ع ي فدخل في هذا العبادات والمعاملات والعادات فهذا هو يعني اجمع التعريف للبدعه وقيل في تعريف ا ل ب د ع ة انها يعني ما خالف الكتاب و ا ل س ن ة او الاجماع والقياس هذا التعريف غير صحيح هذا ا ل ت ع ر غير ي صحيح ف ل أ ن ه قد توجد بعض ا ل أ ع م ا ل أ و ا ل أ ق و ا ل التي تخالف القياس وهي بدعه ل أ ن ه لا قياس في ا ل أ ع م ا ل التعبديه أنه أن البدعة هي كل ما خالف ما عليه السلف الصالح هذا أيضا التعريف ناقص لأنه أحيانا يقعوا كل عليه لأنه قد هي بعض ا ل ل س في أو أحد الغلماء من السلف من ف شيء من الاجتهاد الذي يخالف به ا ل س ن ة فلا يعد قوله هذا ح ج ة يرفع عن فعله ا ل ا ب ت د ا ء فليس كل ما حدث في القرون ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل ى من السنه ة ولكن كما قال الإمام كما كما ذكرنا أحمد <تصفيق> واتباعه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ع ن أ ص ح ا ب ه ثم ما جاء عن التابعين فالرجل مخير مخير ما فيهوم مستهى يعني, يعني يرجح بين أقوال التابعين على حسب الدليل على حسب الدليل هذا واضح ما الفارق. طيب الفارق على على وعندنا حسب حسب واضح أطول الله هذا الله يعني ثلاث صور يعني أو ينبغي ع ي ي ج أ أ ن نفرق بينها ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى هي البدعه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل م ص ل ح ة ا ل م ر س ل ة ا ل ص و ر ة الثالثة ا ل س ن ة ا ل ح س ن ة ما هو الفارق بين هذه الاصطلاحات الثلاثه البدعه عرفناها اما ا ل م ص ل ح ة ا ل م ر س ل ة فهي كما عرفها علماء ا ل أ ص و ل هي ما لم يشهد الشرع هي يعني أو نعم او ما لم يشهد الشرع لا م يشهد ل لا ش ر ع ب إ ل غ ا ئ ه ولا باعتباره يعني ل م يات الشرع عليها بشيء لا ب إ ل غ ا ئ ه ولا باعتباره وهي م ص ل ح ة فهل يؤخذ ع ن ي ي بها ه ل تعد من البدع لا المصلحة المرسلة ليست من البدع ولكن ما هو الفارق ليست ولكن من هو بين ا ل ب د ع ة و ا ل م ص ل ح ة ا ل م ر س ل ة الفارق كما بين هذا شيخ ا ل إ س ل ا م في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أ ن ه قال أ ن ا ل م ص ل ح ة ا ل م ر س ل ة هي كل أ م ر يكون المقتضى لفعله على أ ه د رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. موجودا م و و ج د ولو كان مصلحه ولم ل ي ف ع يعني ك ا ن ا ل م ق ت ض ى ع كان يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم م و ج و د ل ه ذ ه المخطوبه كان يقول يفعله. لك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان المخطوبه ك ل ن يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان ا ل ى ب ع د موته صلى الله عليه وسلم ورأى أ ه ل العلم أ ن ه م ص ل ح ة فهذا من ا م ص ل ح ه المرسل ما دام كان م ق ت ض ى له موجودا وما ل دام لم يكن المقتضى له موجودا في علم النبي صلى الله عليه وسلم نضرب القرآن القرآن عثمان عنه رضي بأمر أمر بهذا بجمع、القرآن. فالصحابة مثالا جمعوا القرآن بأمر رضي الله عنه لما أمر بجمع المصاحف الله كلها على مصحف واحد واحرق د و أ ح ب ق ي ة المصاحف فهذا الصنيع لم يكن المقتضى له موجودا على أ ه د النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه كان مازال الوحي ينزل وكذلك كان ا ل ص ح ا ب ة أ م ة واحده فما كان, بينهما بينهما فما كان بينهم خلاف وما ظهرت الفرق فلما بدات أ ت ن الافتراق تظهر في عهد عثمان وخاف ع ث م ان أن يختلف الناس على كتاب الله لما تفرق الصحابه في البلدان وازدادت الفتوحات ف أ م ر عثمان بهذه ا ل م ص ل ح ة التي صار ص المقتضى لها, قائم لها قائما في هذا الوقت فهذا المصلحة يعد من المرسلة و... تقصد ا ل ق ر ا ء ة قبل, ال... قبل لا هذا ليس من, المصلح. هذا من البدع م من ص ل ل ح هذا ا ألم يكن الم يكن المقتضى, القاعدة التي ذكرناها الآن. ألم يكن المقتضى قائم قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن المقصود ت ل هنا حد انه لو ان الكثير من الناس لا يقراون ولا يكتبون ه ذ الا ا و ق ت ت يعني يعني ي ممكن م ك ل تعلم ل ان تعلم أ أ ي ض ا كان من ا ل ص ح ا ب ة ماذا يقرا ولا يكتب وكان منهم من الاعراب و ن فكان المقتضى موجودا العله ن ف التي أ ن ت تذكرها ا ل آ ن كانت م و ج و د ة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ما قد يكون الذين, يقرؤون قد يكون الذين يقرؤون يكتبون ق قد ر ؤ و ن ي و يقرؤون ن الذين ي ك ا ل آ ن أ ك ث ر بكثير فمطبق فلهذا الفارق والمصلحة المرسلة بين البدعة القائد يظهرنا أما السنة الحسنة والتي وهي التي جاء فيها الحديث الذي أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله في صحيحه ا ل حديث جرير م ن عبد الله أ ن ه قال كنا في صدر النهار مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم من ا ل أ ع ر ا ب مجتابي النمار أو العباء كما قال مجتابي النمار, النمار هي ثياب منصوف وكانت يعني فيها الرقع كما يقال الله فلما ر أ ى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني احمر وجهه من ش د ة ا ل ف ا ق ة التي كان عليها هؤلاء ا ل أ ع ر ا ب فدخل ثم خرج ثم أ م ر بلالا ف أ ذ ن ثم أ ق ا م فصلى ثم قام فخطب في الناس أ خ ذ يحثهم على ا ل ص د ق ة فقام أ ح د ا ل ص ح ا ب ة و أ ت ى ب س ر ة من طعام أ ووضعها من من مال و أ م ا م النبي صلى الله عليه وسلم فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ك أ ن ه م ذ ه ب ا ثم تتابع الناس على هذا ا ل ف ا م فقام ك ل واحد وأتى بما يعني تيصر له من الصدقة تيصر له ووضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما ر أ ى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قال من سن في ا ل إ س ل ا م س ن ة ح س ن ة فله أ ج ر ه ا و أ ج ر من عمل بها من بعده لا ينقص من أ ج و ر ه م شيئا ء ومن سن في الإسلام سن سنة س في ي ة فعليه ه و ر ووزر من عمل ينقصه لا بها ينقص و ي ز ر من عمل بها من بعده لا ينقص من أ و ز ا ر ه م ش ي ء ه ذ ا الحديث أ ص ل ه في الصدقه فهل الصدقه ة السنة؟ ليست من ليست هذا ذ الرجل ا ل قام بإحضار هذه الصرة ثم تتابع ا ثم هذه ل ن على ق تقليده؟ ل هل لو الناس على, تقليده؟ هل أتى ببدعة الناس الناس على تقليده؟ لا ي بشيء د ببدعة ه وأتى أتى فتتابع من ص الصدقة ر و هو مقصود ع فهذا ا ل ب س ة ا ل ح س ن ة ا ل س ن ة ا ل ح س ن ة انك ت أ ت ي بشيء مشروع فيتبعك الناس عليه يعني م ث ل انا قمت بتوزيع كتاب فقام فلان بشراء مثل هذا الكتاب ووزعه ايضا فهذه من ا ل س ن ة الحسنه ة توزيع نشر العلم ذ كذلك ا الامور من مشروعة ليس فليس ل أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء ح ج ة في هذا الحديث من احتج من احتجه في هذا الحديث على على البدعه ا ل ح س ن ة فليس له ح ج ة فليس في الاسلام ما يسمى بالبدعه ا ل ح س ن ة ولكن هناك ما يسمى بالسنه الحسنه ة ي دليل أمر مشروع من من الشرع من والسنة له كتابه يعني سناه أو ب د أ ه أ ح د المسلمين ثم تتابع على تقليده أ و على اتباعه ي ع ن ي أ ن ا س آ خ ر و ن هذا يجب أ ن يتضح لنا الفارق بين ا ل ب د ع ة و ا ل م ص ل ح ة ا ل م ر س ل ة و ا ل س ن ة ا ل ح س ن ة ومن أ ح ي ا س ن ة من السنن التي أ م ي ت ت فقد اتى بسنه الإمام حسنه م م د في ا ل ت م أكثر من موضع عن الإمام أحمد أنه كان ي س ت د في ا ل إ ن ك ا ر على أ ص ح ا ب ا ل ر أ ي الذين يقولون ب ر أ ي ه م خلاف ا ل س ن ة فكما ذكر أ ب و داود في مسائله ل أ ح م د أن أحمد قال قل رجل نظر في الراي أ ي يعني ل ل للسنة إلا قلبه ا وقال ف دغل أ ض ا الإمام أحمد أنا أكره أن يكتب الرأي فكان الإمام أحمد يكره أن يكتب عنه الرأي فكان أحمد أحمد يمنع أكره أن أن عنه عنه يكتب يكره يكتب أصحابه من ا ل ك ت ا ب ة عنه إ ل ا الحديث و ا ل أ ث ر من ش د ة تمسك أ ح م د بالاثار فكان يكره أ ن يكتب كلامه مخلوطا بالاثار、والأحاديث. و ا ل أ ح ا د ي ث نكتفي نشق ونسأل أن عليكم حتى يجعل بهذا الله لا وجل عز هذا المجلس في ميزان حسناتنا يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ن نكون من الذين اجتمعوا على ذكر الله في بيت من بيوت الله ي ت د ر س و ن كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك وأن وأتوب استغفرك اللهم الشر لا إليك إله لأنت كيف تعمل هل ذ ا اوضحت ل ا السؤال أ ك ث ر يعني هل ا ل ك ل م ة ا ل س ل ف ي ة كلمه ن س ف ي ة أ م هي منهج نسير عليه منهج نفتدى فيه السلف ا ل ص ل ا ة وهل ك ل م ة س ل ف ي ة ي ج ب أ ن تكون او تقوم بها ا ج م ا ع تتصدمه باسم السلفيه نعم والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله <تصفيق> وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ونتبع ا هذا ك بالأدلة الواضحة والنقولات الصريحه ان الانتساب إ ل ى منهج السلف انتساب إ ل ى المنهج المعصوم ليس انتسابا حزبيا فمنهج السلف كما ذكرنا في هذا الدرس هو منهج ا ل ص ح ا ب ة ومن اتبعهم ب إ ح س ا ن من هم القرون القرن الثاني الثلاثة الأولى والثالث فهوالا السلف أ م ا هذه ا ل أ ح ز ا ب ا ل م ع ا ص ر ة التي أ ن ش ئ ت ب أ س م ا ء م ح د ث ة مثل حزب ا ل إ خ و ا ن هذا أ و ج م ا ع ة التبليغ و ا ل د ع و ة ومنع ل ى ش ا ك ل ت ه م من هذه ا ل أ ح ز ا ب فهذه و ا ل ص و ف ي ة والصوفيه من قديم نتقلم الأحزاب المعاصرة على هذه الأحزاب أحدثت في هذا القرن. لم تكن على عهد السلف فلا ينبغي أ ب د ا أ ن نسوي بينها وبين منهج السلفي منهج السلفي ومنهج السلف الصالح يكون والتابع التابعين وليس السلفيون ليسوا حزباً. ولكن السلفيين هم الذين يسيرون ولكن الأولى والتابعون والتابعاء والانتساب والصحابة السلسنة من المنهج انتسابا منهج الهجرة فالصحابة لهذا حزبا السلفي الصالح إلى على هم منهج حزب والتابعين ب إ ح س ا ن وليس لهم اسم إ ل ا هذا الاسم إ م ا السلفيون إ م ا أ ه ل الحديث و ا ل أ ث ر إ م ا أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة إ م ا أ ص ح ا ب الفرقه ا ا ة و ا ل م ن ص و ر ة ك م ا ذ ك ر ه ذ ا العلماء من ق ر والكافه ن أ و ل ى ه ذ ل م م مساميات س ليست ي ا ت محداثة ي ذ ا ا ل ز م ا ن كما البعض يظن ي ي ر د و ن أن يخلطوا بين هذه المسميات وبين مسميات الفرق ا ل م ح د ث ة التي احدثت في هذا القرن ما كانت تعرف قبل هذا فبلا شك ان هذه المسميات العصريه ة ي مسميات ليست في المسميات فقط. إن المسميات محدثة وكذلك المناهج التي بنيت عليها محدثة والمشكلة محدثة المناهج لمن أنصف ودرس أصول هذه المناهج من كتبهم يعلم ودرس الفرق وكذلك أصول الأصول فقط أنصف إن أن هذه هذه هذه أخذت أ من ص وقد ل ل ا ف ر المكتبعة ي وليست م ة أصول على ل ل س ا فصلت ا ل ا ح طبعا ا ل في ص ل هذا يطول وقد فصلته في وقد فصلت هذا ب ا س ت ف ا ض ة من خلال كتاب الكواشف الجليه ة الجلية فقد الكواشف قلت أجل كتاب من ذ ا كما عنوانه الكواشف الجلية, الجلية بالفروق السلفية والدعوات الحزبية البدعية التي قد ينتسب أصحابها من يظهر بين ينتسب قد إ ل ى ا ل س ن ة في بعض أ ق و ا ل ه م ولكنهم في واقى الامر ينتسبون إ ل ى مسميات ح ز ب ي ة م ح د ث ة و إ ل ى مناهج م ب ت د ع ة م ح د ث ة لم تكن على أ ه د ا ل ص ح ا ب ة ولا على أ ه د السلف الصالح يعني كثير من هذا هذه الإجابة باختصار كثير من الشباب عندما يسمع أ ن ن ا نتكلم في محمد حسان وكذلك ابا ل اسحاق ي ن ا ل فيك لو ع ن ا ا ل ك م ي ي ن المخالفين سواء يعني ما, ذكرت أو ما, أو ما لم تذكر يعني ما يعني قد يكون هذا وقته. نحن الآن نؤصل نؤصل للسنة يعني يكون نحن أو وقته ولا وليس ذكرت قد هذا من غرضنا ا ل أ ش خ ا ص فنحن لا نحابي احدا في دين الله فمن كان على الحق وكان موافقا ل أ ص و ل ا ل س ن ة التي ذكرها ا ل إ م ا م أ ح م د هنا فهو على ا ل س ن ة ومن خالف هذا كائنا من كان أ و خالف أ ح د هذه ا ل أ ص و ل فقد سلك سبيلا من سبل اهل الاهواء ف ا ل ع ج ر برك ا ل ل ه فيك ليست ب ا ل أ ش خ ا ص ولكن كما قال ا ل إ م ا م أ ح م د كما ذكرنا هذا لما سئل هل ا ل أ و ز ع ي أ ت ب ع من مالك بلا شك ا ل أ و ز ع ي ومالك كلاهما من كبار عمة ا ل ولكن س ن ر غ م ه ذ ا ماذا كانت ا نصيحة ل إ م م أحمد ا قال لا تقلد د ي ن ك أحد من هؤلاء معهم إن هؤلاء ظل تظل ولكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أ ص ح ا ب ه فخذ به هذا يجب عليك أن تتمسك به. ولا يعرف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أ ص ح ا ب ه الا ب د ا ي ة من المصنفات التي القرون السلاسة الفاضلة الأولى من الهجرة مثل كتاب الصنة هذا الصنة هذا مثل أصول أصول صنفت في صنفة من هذه في القرن الثاني غالبا من ا ل ه ج ر ة وكذلك نحن لا, لا ليس لنا مصدر لتعلم ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة إ ل ا من الكتب التي وصلت ا ل ي ن ا من هذه القرون والتي سميت اغلبها بالسنه ة كما ذكرنا ليس م أ خ و ذ ا من هذه الكتب كتب ا ل س ن ة فهذا ليس من ا ل س ن ة و وإن، إ ن تسمى ب ا ل س ن ة فكما قال الشاعر وكل يدعي وصلا ل ل ي ل ة وليله لا تقر لهم, لهم بذاك فالعبره بارك الله فيك بالحقائق وبال، وبالمعاني وبالقوالب ليست ا ل ع ب ر ة فقط بالمسميات والدعاوه ب فالدعاوه تعتريها البينات من ادعى د ع و ة عليها ن ياتي ب ا ل ب ي ن ا ت ج م ا ع ة التبليغ و ا ل د ع و ة إ ذ ا ادعت أ ن ه ا تسير على, أصحاب على طريق أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل د ع و ة و أ ن اصولها التي ذكرت في كتبهم في كتب أ ئ م ت ه ا التي ذ و ن و ه ا وهي أ ص ل ا ل ج م ا ع ة كما هو معلوم كان, كان في الهند شيخ إلياس وكان إ ل ي ا س كما هو معلوم عند أ ص ح ا ب التراجم أ ن ه كان نقشه بنديا صوفيا و أ ق ا م ج م ا ع ة التبليغ و ا ل د ع و ة على أ ر ب ع طرق ص و ف ي ة وهو مازال حتى ا ل آ ن المقر الرئيسي ل ج م ا ع ة التبليغ و ا ل د ع و ة في الهند قائم المسجد قائم على قبره وعلى قبر من جاء بعده من ا م ة التبليغ و ا ل د ع و ة ويطوفون حوله مثلما يصنع هؤلاء ا ل ص و ف ي ة المخرفون فلذلك صدق قول الشيخ, قول الشيخ الالباني رحمه الله عليه لما سئل عن التبليغ و ا ل د ع و ة فقال هي ص و ف ي ة أ ص ر ي وذلك أغلب تجد أن ا ه ت ت التعبدية يهتمون م م الجماعة قائمة بالعلم ا ا النحية ولا البتة هذه على فقط إ ل ا قليلا فليس, لهم فليس عندهم معتمد إ ل ا كتاب رياض الصالحين وكتاب فضائل ا ل ص ح ا ب ة ولا يشتغل س ل ا بكتب ا ل ع ق ي د ة ا ل ب ت ة يعني ما يعرفون ش ي ء عن كتب الاعتقاد التي ذكرنا بعضها في الدرس الماضي ولا يقرؤوا منها البتة ولا ي... ومن أصولهم عدم التحدث في مسائل فلا ينهون الناس عن الشرك عن دعاء غير الله وعن ا ل ز ب ح لغير الله وعن ا ل ا س ت غ ا ث ة بغير الله وعن التوضيح للقبور لا ينهون عن هذا ل أ ن اصل جماعتهم قائم على هذا ا ص ل قائم على هذه الشركات وكذلك يفسرون لا إ ل ه إ ل ا الله بتفسير مبتدع محدث فتجد أ ن أ غ ل ب ه م يعني العشرات العشرات منهم في كثير العشرات استمعت عشرات منهم من خضرت المساجد إلى فكانوا يفسرون لا إ ل ه إ ل ا الله بتوحيد الربوبيه فقط فيقولون ك م ان ق لا ه ذ عنهم أن ل اله إ إ ل ا الله هي إ خ ر ا ج اليقين الفاسد من القلب و إ د خ ا ل اليقين الصحيح أ ن ه لا خالق إ ل ا الله ولا ر ز ق إ ل ا الله ولا مبدع ج إ ل ا الله ويظلون يدندنون حول توحيد الربوبيه فقط فكما هو معلوم من د ع و ة الرسل أ ن الرسل أ ر س ل و ا ل د ع و ة الناس إ ل ى توحيد ا ل ع ب ا د ة ليس توحيد الربوبيه توحيد اقر ل ن ا س أ به كل المشركين كما قال الله عز ولئن ج العظيم ل و س أ ل ت ه م من خلق السماوات و ا ل أ ر ض ليقولن ا و الله, الله. ف... فلا يحدثون الناس فيما ينفعهم بأصل التوحيد د ي ن ا ل ا ل ع ب ا د ة أ ن ي ف ر ض و ا الله عز وجل ب ا ل ع ب ا د ة و أ ن يتركوا الشرك الاكبر أ وأن ك ك ب ر ر و ي ت ا ل ش ر ا ل أ ك ثم ا ل أ ص ل الثاني وهم ن يعبدون الله على جهل ف أ ك ث ر ه م لا يهتم و ا بالعلم إ ل ا من رحم الله منهم طبعا نحن نتكلم عن م ن ه ا ل جماعه ة قد يكون بعض والأفراد يكون ن بعض م م من من بالعلم ولكن يكون أقل من القليل الاشتغال يكون عنده هذا قد قد شيء من الاشتغال بالعلم ولكنهم لا يربون اتباعهم على, ير... على العلم فتجد الشخص يدخل المسجد يصلي معهم م ر ة مرتين ثم يصدروه ل ل د ع و ة بلا أ ي علم يكون جاهلا ب أ ص ل الدين حتى لا يعلموا شان التوحيد لا التوحيد أصل حتى يدعو الناس إ ل ي ه ففاقدوا الشيء ل ا يعطيه فهذا الداخل الذي دخل معهم مجرد أ ن يدخل معهم ويلتزم هذا الخروج المبتدع يصدرونه لالقاء هذا البيان ويكون هذا الشخص لا درايه له بالعلم البته ا د على ي لا لا السنة, فلا يهتمون بدراسة فقه السنة إ ل ا القليل ولا يدعون الناس إ ل ى أ ص و ل ا ل س ن ة كما ذكرها علماء ا ل س ن ة في كتب أ ص و ل ا ل س ن ة مثل الامام إ م أحمد ن هذا الكتاب الذي سوف و نشرحه ن يتبين منصف هو لكل ر احمد أن ي ك على هذه الجماعة وغيرها مدى مخالفتهم هذه وغيرها م ى م خ ا ل ف ت هنا م الميزان لهذه الأصول فهذا هو ي ن ب سبحانك اللهم وبحمدك <تصفيق> شهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم